الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبن وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم بصر المستقي سراط الذي أن عنت عليهه غير المقون